ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قل أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون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 كناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فهلكناهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرضاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا منزل عليه ملك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 ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما أكانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكربين قل لمن ما في السموات والأرض قل لَّا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَا يَجْمَعَنَّكُنَّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ النهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْجِرَ اللَّهِ أَتْقَاكَ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 وأفوض أمري إلى الله وفوض الله إن الله بصير بالعباد وفوض الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله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 إن الله بصير بالعباد وإن يمسسك الله من رء فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ مِنْ ضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 Vei yemseşki bir hayr, fakırla kül şeyi qadir, vahv al qahir, vahv al qabadi, وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وإن يمسسك الله من رء فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَبِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَانِتُ فَأَلْقَى عِبَادَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 وَإِنْ يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ wa'idu ve innāni bari'um mimma atushulikun. Al-ladīna ataynahum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 müşrikî. Öldür keyfe kezebû alâ enfüsihim ve galla anhum mâ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ مُجَابِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُونَ هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفون قال الناري فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فنكون من المؤمنين بل ما كانوا يخفون من قبل لَعَدُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فاذلقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاتهم الساعة بغتة قالوا يا عسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يعملون أمزارهم على ظهورهم ألا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُرِّبَتْ رُشُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُنِّبُوا وَأُوْذُوا حَكَّ تأتى النصر لا ولن يبدل هن كلمه الله ولقد جاءك من نبي مرسل وإن كان كبر عليك فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَنَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ بَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لم لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا وَبَعْضُهُمْ في وُلْمَاتٍ مَن يَشَاءُ إِنَّاهُ مُغْنٍ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى صَبَاتٍ سَوِيٍّ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا ذِكْرِي نَسِينَا ذِكْرَهُمْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مَبْرِشُونَ فَقُطْعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَا اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون.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 وَالَّذِينَ كَمَّنُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَتْ إِنْ أَبْتَبِعُ لَا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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من عسابهم من شيء وما من عسابك عليهم من شيء فتضردهم تكون من الظالمين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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتابع أهواءكم قد ظلنت إذا ما أنا من المعتدين؟ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقشر الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لطغي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 فَمَا وَتُ إِلَى الله مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَاعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَا بِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكْرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشُرِكُونَ قُلْ هُمَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يبعث عليكم ما ذهب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويُندق بعضكم بأس بعض أُنظر كيف نُصرف الآيات لعلهم يفقهون. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَيٍ مُسْتَقَرٌ وَسَنْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُونَ فِي آيَاتِهَا فَأَعْرِضَ عَنُهُمْ حَتَّى يَخُوُّوا فِي عَدِيثٍ غَيْرٍ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ بِكْرًا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِيمِينَ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 أن تبسن نفس ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدن لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسنوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وَآدَبٌ أليمٌ بِمَا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 قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى فَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ فَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَبُ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُ الْحَقِّ وَهُوَ الْمَلِكُ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الخبير وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُ الْحَقِّ بَلِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ فَإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ عَآلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ حَقٌّ بَلْ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَبْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُظْفَقُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَأَنَا الْمَلِكُ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَبَّ فَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَى الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِيَ بِيهِ آزَرَا تَتَّخِذُ عَصْرَامًا آلِهَةٌ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي طَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ أَنُذِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْطِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحد الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الطالين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 إني وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تعاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به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 فأي الفريقين حق بالامنين كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته دارود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ وَاسْمَاعِينَ وَالْيَسَعَ مَنْ نُسَوِلُوطَا وَكُلًّا فَاطَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَجَتْ بَيْنَهُمْ مَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُشَ وَلُوطَى وَكُلًّا فَطَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ فَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وجت بينهم وهديناهم إلى سرّاط المستقيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم.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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فاطلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَمَا أَبْنَاهُ لِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَلُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا وياحية وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسмаيل واليسع ويوسف ودُوَّا وكل أنفطلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجبت بينهم ما إلى أسراط المستقيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 وزكريا ويحيا وإلياسا كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، فذهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وميونس ولوط وكلن فطننا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم واديناهم إلى صراط مستقيم. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. وَمَا هَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ تَابُوتَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وهاروب. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فاطلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بحرمتها هؤلاء وبحرمة سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم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 قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا بَكْرَانٌ لِلْعَالَمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا عَلَيْهِ أجرا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا بكران للعالمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسأمكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسأمكم عليه أجرا انه هو الا للعالمين İhdinas sıratal müstakim İhdinas sıratal müstakim İhdinas sıratal müstakim İhdinas sıratal müstakim İhdinas sıratal إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 İhdinas sıratal müstakim İhdinas sıratal müstakim İhdinas sıratal müstakim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين Allahümme salli ala seyidina Muhammedin wa ala jami'i l-anbiya'i wal-mursale'in Allahümme salli ala seyidina Muhammedin wa ala jami'i l-anbiya'i wal-mursale'in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 Allahümme salli ala seyidina Muhammedin wa ala jemii'i l-anbiya'i wal-mur-sanin Allahümme salli ala seyidina Muhammedin wa ala jemii'i l-anbiya'i mur اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى آله وزوجاته منتهى مرضات الله تعالى ومرضاته وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته انتهى مرضات الله تعالى وَمَا وما قدر الله عق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به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 وَلَقَالَ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى ظُهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لقد تقطع بينكم وولعنكم ما كنتم تزرعون إن الله فانيق الحب والنوى يخرج العينا من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانا فكون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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَندّ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَرًا نُخُلِجُ مِنْهُ عَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِوَالٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلِمٍ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيج قال جاءكم مصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقول درست بل نبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وَلَمْ يَشَأْ الله مَا شَرَّكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا كَانَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ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 قُل انَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في ضغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا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 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتنفوا ما هم مقترفون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 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقًا وعدنا، لا مبدن لكلماته، وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقًا وعدنا، لا مبدن لكلماته، وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبتل لكلماته وهو السميع العليم وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم آياته مؤمنين وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا بُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَغْبُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَفِيرًا لَيُظِرُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ فذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفترون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ أَيُّوبَ إِذْ أَرْسَلْنَا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك الرينا للكافرين ما كانوا يعملون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 لن حتى نتأم مثلما أُوتِي عن سُلُو الله، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نتأم مثلما أُوتِي عن سُلُو الله، وإذا جاءتهم آية قالوا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 قالوا لن نؤمن حتى نُتَأَمِّثَنَمَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُتَأَمِّثَنَمَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ إِلَهِ مَنِ الَّذِي دَعَاكَ فَلَمْ تُجِبْهُ وَمَنِ الَّذِي اسْتَعَانَ بِكَ فَلَمْ تَعِنْهُ وَمَنِ الَّذِي اسْتَجَارَكَ فَلَمْ تُجِرْهُ وَمَنِ الَّذِي تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَكْفِه وَمَنِ الَّذِي اسْتَغَاثَ بِكَ فَلَمْ تُؤْثِهِ وَمَنِ الَّذِي سَأَلَكَ فَلَمْ تُعْطِهِ وَغَوْثَاهُ وَغَوْثَاهُ وَغَوْثَاهُ أستغيث أغفنا يا غياث المشتغيثين واقضي حاجتي واقضي حوائجنا وحوائج السائلين بحق قرآن العظيم وبحرمة رسولك الكريم إلا هنا افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأنا أهل الذنوب والخطايا واغفر لنا ب رحمتك يا رحم الراحمين، الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون.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 الله أعلم حيث يجعل نسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله أعلم حيث يجعل نسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون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 إن الله بصير بالعباد وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله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 إن الله بصير بالعباد وأفوّغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوّغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفعِلُ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفعِلُ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.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 وهذا سرât ربك مستقيماً قل فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمٍ يَذَكّرُونَ لَهُمْ دَاعُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ ذَلِيْلٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلنا الذي ربك حكيم عليم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِعِلْمٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنا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 ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترك من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلنا الذي أجلت لنا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 ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلنا الذي أجلت لنا قالنا قال ما مسواكم خان فِيهَا فيها الا ما شاء الله ان ربناك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين باقا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن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 على أنفسهم أنهم كانوا كافيين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القراب ضلما أهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا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 وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُوا إِلَى اللَّهِ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَنَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِي يَنْعَمٌ وَحَرْتٌ حِجْرٌ لا يضعمها إلا من نشاء بزعمهم فأنعام حرمت ظهرها فأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 وقالوا هذه أنعام وحرة حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم فأنعام حرمت ظهرها فأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم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 إنه حكيم عليم وقالوا هذه ينعم وحرة حجر لا يضعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 وقالوا هذه أنعام وحرت حجد لا يضعها إلا من شاء لزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 إنه حكيم عليم وقالوا هذه نعم وحرة حجر لا يضعمها إلا من نشاء ذَامِئِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ضُحُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وقالوا هذه أنعام وحرت حجدة لا يطعمها إلا من نشاء لزعمهم وأنعام حرمت ظهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه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 إنه حكيم عليم وقالوا هذه ينعم وحرة حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعامٌ حرّمت ظهورها وأنعامٌ لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 قال خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ قَبْضًا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِيَا شَى جَنَّاتٍ مَعْ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 إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خبوات الشيطان إنه لكم عدو فَمَالِ يَتَأَذَّجُ مِنْ الْوَأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكَرِينَ حَرَمَ أُمَّهَاتَيْنِ هَمَّ أم اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُظِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَضَعَمُهُ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزين فإنه رجس أو فسقا أحلان غير الله فيه فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك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 فَمَنِنْ ضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُرٌ رَّحِيمٌ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعٍ يَضَعَمْهُ إِلَّا أَيْسَمْ ميتة أو ميتاً أو دم مسفوحًا أو لحم خيزر فإنه رجس أو فسق أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ الْضُرَّ غَيْرَ بَارِئٍ وَلَا عَدِينَ فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَضَعَمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِينٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِنْ ضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ بُرَّحِيمٌ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعٍ يَضَعَمْهُمْ إِلَّا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزين فإنه رجس أو فسقا أحلان غير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِلٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَظْلِمْ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَابِدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن كون ميتة أو دما أَوْ أو لحم خنزين فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا فَأَرَنَّا كُلَّ ذِي بُطْءٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَلَمْ اخْتَلَطْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْضِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَصَادِقُونَ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 إلا تخرسون قل فلله العجت البالغة فلبشاءن هداكم أجمعين قل هل مشهدكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهد فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ أَتَعَالَوْ أَجْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ألا تُشْرِكُوا شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوهُمَا أَوْ تَبْغُوا عَلَيْهِمَا عُدًوانٍ وَقَوْلًا فاحشًا وَاخْشَاهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَفِي الْآخِرَةِ خَيْرًا مِنْهُمَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَلَا تَقْتُلُوا نفس التي عرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَلْفُ كَيْلَ الْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِّمُوا وَلَو كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَنفُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمُ به لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَ وأن هذا صراطي مشتقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون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 فَاتَبِعُهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَلَتَقُولُ أن إِنَّمَا أُزِيلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عِنْدِ رَأْسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ لو أن أُنزل علينا الكتاب لكنا أهذى منهم فَقَالِ جَاءَكُمْ بِأَيْنَتُمْ الرَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَضَلَّ مِنْهُمْ مَنْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الظَّالِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيَاتِنَا سُوءَ العذاب بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَمْ يَأْتِيَ رَبُّكَ يأتي بَعْضُ آيات ربك؟ yelme yati ba allati la yenfesn imanuha lam takun amanet min qabl aw fi imaniha inna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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى سْرَاطٍ مُشْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وَبِذَلِكَ أُمِّرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِيمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ مِزْرَ أُخْرَى Tümme rabbi kum mecım febbikum bi mekun tüm fitahten وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ feller ol ve rafa ba ku İmaatakum. İnn Rabbek sari'ul aqam ve innu l'aghfuru l'rahim. Ve al-labi jalekum khalaf al-arz ve İma ata kum. İnn Rabbek ve rahim. وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم وَالَّذِي جَعَلَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم وَٱلَّذِى جَعَلَكُمۡ خَلَائِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوْقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٍ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِيمَآ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَالَّذِي جَعَلَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ وَلَلَّذِي جَعَلَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا سريع الحساب يا شديد العقاب يا غفور يا رحيم يا خالق يا خالق كل شيء يا فاضر السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا ذا الجود والسماء يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مسهل الصعاب يا مدوّر الفلك الدوار يا مقلب القلوب والأبصار، يا رافع السماوات، يا رافع السيئات، يا كافي المهمات، يا مضي المسئولات، يا سامي الأصوات. يا قاطي الهاجات يا مجيب التعوات يا مقيل العثرات يا بحي الأنوات يا نور الأرض والسماوات ما عين يا قيوم يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وأقضي حاجتي في هذه الساعة وهاجاتي جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إني أسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل فجور والعصمة من كل ذنب اللهم لا تدعو لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رتقا إلا فتقته، ولا فاسدا إلا صلحته، ولا حاجة من عوائج الدنيا والآخرة. إلا قضيتها يا واسع المغفرة اغفر لي بفضلك وكرمك يا أرهام الراحمين وفضغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد افوِّغ عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد افوِّغ عمري إلى الله ان الله بصير بالعباد افوِّغ عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوّظ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوّظ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وَأْفَوِّظُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأْفَوِّظُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ إنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأْفَوِّظُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ إن الله بصير بالعباد، وأفعِل أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد، وأفعِل أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. وأفأويل الله إن الله بصير بالعباد <تصفيق> وافأويل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفأويل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وَأْفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم بجاه صاحب الوسيلة سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا ونور أبصارنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم Akl-ı Hâjeti ve Hass-ı El-Muradi Rabbenâ Âtina minledülke rahmeten ve heyi'lenâ min emrina reşedâ Allahümme bicâhi سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا ونور أبصارنا وقرة عيوننا محمد أقض حاجتي وحص المرادي رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم بجاه صاحب الوسيلة سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا وَنُورِ أَبْصَارِنَا وَقُرَّةَ عُيُونِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقْضِ حَاجَتِي وَحَصِّ الْمُرَادِ Rabbana aatina min laduk rahmete ve heyele na min amrin a rşada. Allahım bacağıza bil vesileti seyidina ve nabiina ve şefiğina ve habibina ve hamina. وَنُورِ أَبْصَارِنَا وَقُرَّةَ عِيُنِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ أَقْضِ حَاجَتِهِ وَحَصِّ الْمُرَادِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 Rabbana, atina milleti k rahmete ve heyelana min amrinana rşeda. Allahım, ve nabinana ve şefiğina ve habibina وَقُرَّةَ عُيُونِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أقض حاجتي وحص المراد رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رشدا اللهم بجاه صاحب الوسيلة سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا ونور أبصارنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم اقضى حاجتي وحصي المرادي ربنا آتنا من لدك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بجاهي صعب الوسيله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا ونور أبصارنا وقرة عيوننا محمد أقض حاجتي وحص المراد Rabbana, atina milleti karahmete ve hizlena min amrin a rşeda. Allahım, bacağız ve nabin ve şefiğna habibina ve hamina وَقُرَّةَ عُيُونِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أقض حاجتي ve المراد رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم بجاه صاحب الوسيلة سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا ونور أبصارنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم Akl-ı ve has-i l-muradi Rabbena âtina minledülke rahmeten ve heyi'lena min emrina reşeda Allahümme bicahi sahibil vesile سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا فنور أبصارنا وقرة عيوننا محمد أقض حاجتي وحص المرادي Rabbana atina min ladınka rahmeten ve hey'il lana min amrina rşada Allahümme biciahi sahibi al-vesileti Sayyidina ve Nabiina ve Şafi'ina ve Habibina ve hamina ve Nuri Ebusarina وَقُرَّةَ عُيُونِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَقْضِ حَاجَتِي وَحَصِّ الْمُرَادِي رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 اقض لي حاجتي واحصل مرادي ربنا آتنا من لدك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بجاه سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحامينا ونور أبصارنا وقرة عيوننا محمد أقض حاجتي وحص المرادي Rabbena atina min ladunke rahmeten wa min amrina rashada Allahumma bi jahi sahibil vesilati sayidina wa nabiyyina wa habibina hamina Vücutuğumuzun gözlerini Allah'a صلى الله عليه وسلم bağışladık. Allah'a bağışladık. Allah'a الله Allah'a Allahue akbar Amin amin amin amin Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya hayu ya qiyum, يا bu el jalal ve ikram, ya badih al-sembad ve al-ardi, ya bu el jalal ve ikram. Allahum a celi ala siedina Muhammed ve ala al siedina Muhammed imbiadet ilmek. Allahum a celi ala siedina Muhammed imbiadet kulli maulum ilmek. Ve celi ala ve ala ve ve taala ve وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته منتهى مرضات الله تعالى ومرضاته يا ربي يا ربي